مثلث قطرب رب العالمين والصلاة والسلام على أسرح الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال أبو علي محمد بن المرزة نحو اللغوي البصري المعروف بقطرب وقد أخذ الأدب عن سيزوي وعن جماعة من العلماء البصريين في اللغة المسلثة والمقصود بالمسلثة في مكان أول حرف من الكلمه يا مولى عن بالغضب والهجر والتجنب هجرك قد بي في جده واللعب إن دموعي غمر وليس عندي غمر فقلت يا ذا غمر أقصران اتعتبي بالذك ما امتسرا والكسر حقد سترا والظم شخص ما درى شيئا ولم يجربي بدأ فحي بالسلام رمى عذولي بالسلام اشار نحوي بالسلام بكفه المخضب بالفتح لفظ مبتدي والكسر صخر الجمدي والظم عرق في اليد قد جاء في قول النبي تيم قلبي بالكلام وفي الحشام له كلام فصرت في أرض كلام لكي أنا ألمط بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم والضم أرض تضرم لشدة التصلب ثبت بأرض حرة معروفة بالحره فقلت يذنى الحرة إرثني ما قد حل بي بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختاره من النساف الحجب جدف فالابيم حلم وما بقي لي حلم وما همان حلم من غبت يا معذبي بالفتح جلد النقبا والكسر عفو الادبا والضم في النوم هبا حلم كثير الكذب حمدت يوم السبت اذ جاء محبي السبت على نبات السبت في المهماح المستصعب في يوم واذا كسرته فهو الحذاء والضم نبت وغذاء اذا نشى في الرب ربي خدد في يوم سهام قلبي بأمثال السهام كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهبي بالبدح حرب قوية والكسر سهم رميا وضم نور وضياء للشمس عند المغرب دعوت ربي دعوه لما اتى بالدعوه فقلت عندي دعوه انزلني في رجبي بذفتح لله دعاء والكسر في الاصل دعاء والضم شيء صنعات للاكل عند الطرب كان ما بي لما مدش بشعر لما وما بقي لي لمه ولا لقي من نصبي بربت في خوف الباسي والكسر شعر الراس والضم جمع الناسي ما بين شيخ وصبي لما أصاب مسكي فاح عبير مسكي فكان منه مسكي وراحتي من تعبي بالفتح في جلدي والكسر طيب الهندي والضم ما لا يبدي من راحة المستوهب مل تدموع حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضاق فيه أدبي بالبص حجر الرجل والكسر الجمع العقلي والضم اسم النقل لرجل ممتسي ناول برد السقط من فيه عين السقطي فلا حرم يستقطي وميضه كالشهب بالفتح زلج وبرد والكسر نار من زند والسقط بالضم الولد قبل تمام الإراضي وجدته كالقمة في جبل ذي قمة مطرح كالقمة فقلت هذا مطلبي بالفتح أخذ الناس والكسر أعلى الراس والضم للإنكاس من المكان الخالفي هذه علامة الرقاق فانظر إلى أهل الرقاق هل ينطقوا قبل الرقاق بالصدق أم بالكذب بالفتح رجل متصل والكسر خبز قد أكل والضم أرض تنفصل على أمان النصب لا ترك للصلي ولا تثق بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوضا مجدبي صوت الحبيب صرصرا وحية إن كسر والماء ان تغير بضمها لم يشرب يسفر عن عين الطلاء وجنة تحكي الطلا وجيده من الطلا غيدا ولم تحتجبي بالفتح أولاد الضبا والكسر خمر شربا والضم جيد ضرب بحسنه جيد الضبي أتيته وهو لقى فبش بي عند اللقا وقال أطعني لقى فذاك أقصى ربي بالفتح كنس منزلي والكسر من الحرب قلي والضم ماء العسل أقدته باللهبي دياره قد عمرت ونفسه قد عمرت ورأسه قد عمرت من بعد رسم خرب بالفتح فيه سكما وكسرها مال الغناء والضم مهما أمعنا في حرفه المجربي صاحبني وهو رشا كصحبة الدم والرشاء حشاه من اخذ الرشاء في الحكم أو من بالفتح للغزالي والكسر للحبالي والضم بدل المالي للحاكم المستكلبي الريق منه كالزجاج ولحظه يحكي الزجاج والقلب مني كالزجاج واد سريع العطبي بالفتح للقرنفلي والكسر زجل أسلي والضم ذات الشغلي من الزجاج الحلبي لذع ألف منه والاحتمال منه من كان فيه منه فليستنع بالهرب بفتحها للحيه وكسرها للهبه وضمها للقوه وهو دليل الغلب ذلفت نحو الشرب فلم ادر عن شربي فانقلبوا بالشرب ولم يخافوا غضبي بالفتح جمع اشربه والكسر ماء شربه والضم ماء العنب عند حضور العنب رام سلوك الخرق مع الطريق الخرق إن بيان الخرق عند ركوب السبب في أرض واسعة والكسر كف هامعه والضم شخص ما معه شيء من التهذب زاد كثيرا في اللحاء من بعد تقسير اللحاء لما راى سيبلحا صرم حبل النسب بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل وضم شعرات تمتلئ لحي الفتى والأشيبي سارم جدا في الملا وابحر الشوق ملا ولبسو الملا فقلت يا للعجب بالفتح جمع البشر والكسر ماء الابحر والضم ثوب العبري مرصع بالذهبي شاكلني بالشكل تيمني بالشكل وغلني بالشكل في حبه والحزبي بالفتح مثل المذلي والكسر حسن الدلي والضم قيد البغلي خوفا من التوسب صاحبني في صرتي في ليلة في سرتي وما بقي في صرتي فردلة من ذهبي بالفتح جمع الوفدي والكسر كذر البردي والضم صر النقد في ثوبي بالعدوبي ضمنته نبت الكلاء بالحب مني والكلا فشج قلبي والكلا عمدا ولم يراقبي بالفتح نبت للكلا والكسر حبظ للولا والضم جمع للكلا من كل حي في أبي بالقسط ولم يزم بالقسط في فيه عرق القسط والعنبر المطنيبي بالفتح جار في القضاء والكسر عدل يرتضاء والضم عود قبضاء خاوت من العصبي ضبي ذكي العرفي وآخذ بالعرفي وآمر بالعرفي سام رفيع الرتب بالفتس عرف الطيب والكسر صبر يندب والضم قوم يجب عند ارتكاب الريبي عالم رفيع جدي أفعاله بجدي لقيته بجدي كالمعطن المخرب بفتسها أبو الأبي والكسر ضد العيبي والضم بعض القلبي كان لبعض العربي غنى وغنته الجوار بالقرب مني والجوار فاستمعوا صوت الجوار ثم أنثنوا بالطربي لفتح جمع جارية والكسر جار دارية والضم صوت الداعية بويلها والحربي فأم قلبي أمه عند زوال الامه فاستمعوا يا أمة بحقكم محل بي بالفتح الشعب الرأسي والكسر الباس والضم جمع الناس من عجم أو عربي قولوا لاطيار الحمام يبكي مني حتى الحمام أما ترى يا ابن الحمام ما بالهوى من طربي بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا بالنقب ورس في القرى منها معان بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العربي بالفتح ظهر الوهدي والكسر طعم الوهدي والضم جمع البلدي او أو من ملي برشف الظلم أو استياد الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال كذبي بالفتح م الاسنان وللنعام الثاني والظوم للانسان مجلبه للغضب فالقطر جود كفه والقطر سين حتفه والقطر ماء انفه وخده من ذهبي بالفتح غيث سكبا والكسر صهر ذوب والضم عود من عدن في المركب لما رايت دله وهجره ومدله رديت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق النظم شرحا لما تقدم فربما ترحما عليه أهل الأدب أديت فيه واجبي في المخالب أحمد ذي المواهب وذي النجار الطيب من جاءه وامله ينال منه أمله يسعد من قد وصل من اهل علم الأدب إما ببحث بحثة أو باختراع احدثه في شرح ذي المثلثة بنغمئ المعذب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق موهما هما مجرد